استمع إلى الحوار وتأمل معناه مستعينا بالصورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اجلس مكانك يا مصطفى. شكرا يا مدرستي. هل عندك قلم يا زينب؟ نعم، عندي قلم. ما لون قلمك؟ لونه أحمر. أين قلمك؟ قلمي في الحقيبة وحقيبتي تحت الطاولة